وَُبَشِّرَ الْ المُؤمِنينَ الذيينَ يَعْعمللونَ الصَّالِحَاتِ أَ لَم أَجرًْا حَسَنَا مَا كِثينَ فيِيهِ أَبدَ وَذِرَ الذيينَ قَاالُ التَّخَذَ اللهَّهُ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 إذ أول فتية إلى الكهف رَبَّنَا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا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 وَإذِْ تَزَللتُمُهُم وَماَا يَعبُدُونَ إِلَّا اللهَّه فَأُ إِلَكَفِي شُر لَكُمْ رَبّكُمْ مِ الرَّحْمَتِهِ وَيُهَي لَكُمْ وَيُهَي لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُم مرفقا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 مَ يَهدِ اللههُ فَهُوَ المُهْتَدِ وَمَي يُضلِ الْفَلَ تَجدَ لَ وَلَم مُرشِدَا وَتَحسَبُهُم أَقاَضَ وَهُم رُقُدَ وَنُقَلِّبُهُم ذاتَ اليَمين وَذاَا تَ الشّمَالِ وَكَلْبُهُ بَاسِطُِ رَعَيْهِ لَِططَعْتَ عَلَيْهِمْ لََّتَ مِنهُم فِ رَارَ وَلَم لِئْتَّ مِنْهُم رُحْبَاء وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُ لتَسَ أَلُ بَيْنَهُم قَالَ قَائِلُم مِنْهُ كَمْ لَ بِثْتُمْ قَاوا لَ بِسنَا يَوْمًا أَو بعض يوم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 وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِعلملَمُأََّ وَعْدَى اللهَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَ رَيْبَ فِيهَا وَأَن السَّاعةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إذَتَنَا زَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالَاُ بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَ رَبُّهُمْ أَلَمُ بِهمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم خَمْسَةٌ خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب.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 وَغْرِبَ لَهُم مثَلَ الرَّجُ لَْنِ جَعَناَا لِحَدهِ مَا جتَينِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُماَا بِنَخْلُِ وَجَعَنا بَيْنَهُ مَا زَراء كِلْلتَجَتَنِ آتَتْ أؤُكُهَا وَلَمْ تَظْلٍ مِنهُ شَيْئاء وَفَجرْناَا خِلَ لَهُ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 وَمَا أَغُُّ السَّاعةَ قَائِمَتَ وَلَ إّدِتُ إلَى رَبّ لَأَجدًِا خَيرَم مِنْهَا مُم قَلَبَاء قَالَ لَهُ صَاحِبهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَثَْتَ بِالَّذ خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثَُّ مِن النُطفَ ثمَُّ مِنْ نُطفَة ثمَُّ, ثم سَوكَ رَجلَ لكنهَُ اللهَّهُ رَبّ وَل أُشْرِكُ بِرَّ حَدَ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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء مِنَ من كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاَا هَهَا هَا وَا وَا تاتيهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 وَاتَّخَذَ سَبِي لَهُ فِيبَحْر عَجَبَاء قَا ذَلِكَمَا كُنْ النَّ نَبَْ فَرتَددَّ عَلَ أَثَارِهِ مَا قَصَصَ فَوجدَدَا عَبَدَم مِنْ ععِبَادِنَا آتَنَاهُ رَحْمَةَ مِنُ يين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 وَلَسَتَجِدُنِي إِشَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَإِن طَلَقَا حَتَّى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قَالَ لا تَأْخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدَ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعْيَ صَبْرًا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 اهل قريه استقع ماء اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان يقضى فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 وَكَانَ ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يرهقهما وَِلَهُمَا رَبّهُ مَا خيرَم مِنْهُ زَكتَوا وَأَقَرَبَ رُحْماء وَأََّ الجدَُ فَكَانَ لِغُلَ مَينَةِ مَيْنِ فِي المَدينَةِ وَكَانَ تَ تحتَهُ كَزُهُمَا وَكَانَ أَبُهُماَا صالحَاء وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا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 قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُخُو حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا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 أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذيَّذينَ ضلَّ سَعيُهُم فيِيحيةِ الدّ يياَا وَهُمْ يحسَبونَ أَهُم يُحسِنونَ صُنعاء أُل إِكََّذينَ كَفَروا بِآياتِ رَبِّهم وَلق إِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالالُهُم فَلانُ قِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْ القِيامَةِ وَزْناء ذَلِكَ جَزَاء 119. ورسؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا